الحمد لله الذي أنشأ وابارا وخلق الماء وفارا وأبدع كل شيء وذارا لا يغيب عن بصره صغيرا خلق فامر وعبد فآثاب وشكر وعصي فعذابا وغفر وجعل مصير الذين كفروا إلى سقط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 اسالك في ليله رجائها به اللهم انا نسالك فيها به الليله التي حال الموت بينها وبين كثير من خلقك الهنا الله مرفع أسماء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 اس Amen. Mm -hmm. وحرم على الصراط أقدامنا وحرم على النار أجسامنا انفس احسستها بتوحيدك وضمائر وضمائرا عقدت على موجتك حاشاك الهنا أن تحرقنا بحراره نيرانك بلا هنا لا تغلق على موحديك ابواب رحمتك فانا نشهد ان لا لا تغلق علينا أبواب رحمتك اللهم يا حي يا قيوم لا تغلق عنا أبواب رحمتك ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى وجهك Let's go, Blue Bear. تحنًّا على والدين اللهم يا الله اللهم من كان منهم حيا اللهم أسعده يا اللهم ارأف بشبابنا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 اللهم إنك تعلم أن بقلوبنا من الخوف على شبابنا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 يا حي يا قيوم يا حي السلطان اللهم من يتالمون اللهم اشف يا ربنا ماني ابتلي بالاورام والاوها يا رب الدواء والداء اللهم اجعل دواءك يغلب الداء اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا اللهم ردهم إلى أهليهم وأوطانهم فريحين والسقيم والمديون والعذب والعيم والمسحور والمحسود والمعيون والمنسوس ومنهم من لا نعلم ومنهم من لا نعلم حالته وأنت تعلم حالته يا علام الغيوب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 go <laughs> a gezinha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 اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا محمد